وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا وَلَا تَخْشَىٰ فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم مما غشيهم واضل فرعون واضل فرعون قومه وما هدا يا بني اسرائيل لقد ان جيناكم من عدوكم ووعدناكم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 قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي فَرجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ رَبَّنَا أَسْفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمُ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا فَلطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَم أَرَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا وَلَكِن نَّحُمْلُ إِلَّا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري